ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا, وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وَل نَ جزِيًاَّذينَقبَرُ أَجَْهُ بِأَحسَنِ مَا كَان يَملُ مَنْ عَمِ لَ قَاالِحَم مِنْ لَكرٍ أَءُ سَوَهُ وَمُؤمِنُ فَلَ نُحِييًاَّهُ حَيتَ طَيبًَا ولنجذينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاتعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قلنا نزل له روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين, الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين